سيبني لحظه اي غير وانا جنبك جوه قلبك ما تسيبنيش ما تقولليش او ما تحكيش بس حضن يوارد مني ما تسيبني ما لحظه لحظة غير وانا جنبك وفي قلبك ما تسيبنيش ما تقول وما تحكيش بس احضني وغرب مني ما حبيبي عايش بقول ايه هقول ايه ما انا لو حتى ما قلتش عيني ما بتخبيش طرف ايه حاسه بيك حاسهك دي مرة مره حبيبي اعيش مو هقول ايه وهقول لي من انا لو حتى ما عيني ما بتخبي